أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالهم مالهم شلهبي شلهبي كالكبوي كالكبوي ماهم ما مهالكي مهالكي قروب قروب محبكم عبوكم آمند بربي توعيدي وبربي توعيدي وبربي يا سين من القرآن العكيم فأبا محمد سيد المرسلين أهتروني وأعطيعوني بسم الله الرحمن الرحيم والله ولا ما نقول وكيل وأعدتكم بعهد الله وميثاقه وأسمائه المقدسة كلمات الله التامات وبعزته وسلطانه وجبروته وطاعته في خلقه وعظمته وعرشه وكرسه وعرضه وسماواته وجنته وناره فخلقتم سليمان ابن داود عليه السلام أن لا يخالق عهدك ولا ميثاق ولا علم ينزل الله من اسمائه المباركة الميمونة المقدسة أن لا يعود بشيء من معصيتك بعده يمنا هذا فذلك يوم كَلَّذِي تسمية ذلك اليوم الْأَوَّلِهِ من لَا مِنْتَهَاتِ أذكروها هذه العهد فهذا اليوم الذي راهدتم بنبي الله بيننا وبينكم كفيل وبكيل وهذه يضالبكم منكم أن أنتم خالقتم الحمد من بني آدم وذنات عربا أرجو خالف أحد من جيشكم على أن تأخذه أعلى ذريته فاخذتم بذلك وقلتم سمينا واطرانا لهذا الملك المسلط علينا وبخاتم السحر التي صخر لنا لها واقرنا بذلك هيفدوس ومابوس واوروسين فلسطينادسين فاني خلقناك واترته في جميع بني ادم بذاتي عبا فأنت في علمينا ومن دمائنا وإشعارنا وأبشارنا لهمنا إنك ولا يعفكنا من بعدنا وبعهدك فبعدك خاتم سليمان ابن داود على الجن والشياطين والغيليان السحرة فهم الصريان والآيات وبحربة هذه العهد وللتعوة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو أنه استمع نفر من الجن فقالوا الناس يناق رهانا عجبا يحتي لرشد فأمنا به ولن نشتر بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفينا على الله شططا فأنا ظننا لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأننا ظنوا كما ظننت من لن الله أحدا وأننا لمست السماء فوجدنا أملية حرسا شديدا وشهبا وأننا كنا نقول منها مقاعدا السم ومن يستمع لنا يجد له الشهاب الرصدا وأننا لا ندري شروا يريد بمن في الأرض أمراد بهم ربهم رشدا وأننا منا الصالحون ومن ذلك ذلكنا طرائق قددا وأننا ظننا لن نوجز الله في الأرض ولن نوجزهها ربا فَإِنَّ لَمَّا سَمِعَ الْهُدَى مِن نَّبِيهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ وَلَا يَحْزَنُ وَإِلَى رَبِّهِ فَتَوَكَّلْ إِنَّ رَبَّهُ يَبْلُغُ الْأَمْرَ وَلَن يُؤَخِّرَ الْأَمْرَ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ وَلِتَبْلُوَهُمْ كَيْفَ يَعْمَلُونَ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ فأن المساجد لِلَّهِ فَلَا تدعو مع اللَّهِ أحدا فأنه لما قام عبد الله يدعو بك أدو يكون عليه لبدا قل إنما أدو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضواء ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أعد ولا نجد من دونه إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن ياصلها ورسوله فإن حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلم من أضعف ناصر واقل وعدا كل ندري قريبا ما توعدون أم يجعلها الرب عالم الغيب فلا يظهر ولا غيبه أحد إلا من يرتضى من الرسولين فإنهم يسومين بين من خلف رصدا ليعلم قتبلوا سالات ربي وعر بما لديهم وصا كل شيء عددا اخرج باذن الله تعالى من بني ادم مبنات عوبا يا رب العالمين انصرنا يا رب العالمين انصرنا لكل كوي انصرنا للفاسقين انصرنا الفاجدين اغن بالله إن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الجن يا ايها الفريد يا ايها الخبيث يا أيها الكافر أخرج بإذن الله تعالى بني آدم وبنات حواء في حق محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فصلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذرين أخرج شضعه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه وجب الزراء يقيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا من الصالحات منهم مغفرة واجر عظيمة بسم الله الرحمن الرحيم ربي عون بك من عمدات الشياطين ربك عمد ربي عز بسم الله وبالله بمن الله وإلى الله وفي سبيل الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وعز وجل وعظم وأقذر مما خاب وحده والله أكبر كبيرا وسبحان الله مكرت واصيلة بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المغفي بسم الله الذي لا يطور ما أثمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اللهم أنا الراقي وأنت الشافي وأعوذ بك من شر ما قطيت الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر أيها الملكان العظيمان أعوذ بالله ربي وربكم وخالقي وخالقكما ومصوري ومصوركما خالق السوري ورازق البشر أعوذ بالله من جميع الآفات والآهات والبليات والأمراض والأرياح والأورام والأسقام والكسل والجنون والخمود والآلام عامل كتابي هذا قارئ هذا الدعاء هذا الأسماء لأسماء الله الكرام وآياته الظام من روش الله ذي الجلال والإكرام مالك الملك والملكوت والعزة والجبروت العيه الباقي الذي لا يموت سبحانه ما أغضر شاله وارفع مكانه وعز سلطانه فاغضر السماوات والأرضاء لمنغيب والشهادة الرحمن الرحيم مرجع القاصدين مغيثا الملهوفين واهم الطعفاء والمساكين ورازق على خلق أجمعين ذو العظمة والسلطان والرألة والإحسان والجود والامتنان الحمان الملمان الرؤوف الديان القحار الذي لا يقاره الغالب المجيغ الذي لا يجار عليه أعوذ به من شر الفتن والمهن وجميع امراض البدن ومن الريح الأحمر والدار الأكبر في النفس والروح واللهم والتم والجلد والقاطم والمروق والعصب والشعر لعزته من إذا قضى أمرا فإنما يقول لكم فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه تجام الله, الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا رب يا باري يا مغيث يا جبار يا قهار يا مقصد يا قائم يا دائم يا مبدي يا معيد يا صبور يا بدود يا كافي يا عفي يا معفي يا باقي يا باقي يا صريح المستسرخي يا غيات المستغيثين يا من أمره بين الكاف والنور يا طف يا شفوق يا قادر يا مقتدر يا هاهيا شراهيا يا براهيا أدو نائغي أصبعوثي آل يا بيونا يا شمخنا شمختا يا عظيما يا عظيم يا مقدم يا مؤخر يا عليم يا حكيم يا عظيم يا هاي يا قيوم يا قائما على كل نفس بما كسبت يا جامع يا نبي يا رباه يا مبلاه يا سيدا يا ملكاه يا غاية رابتاه يا محسن يا منعم يا متفضل يا متكرم يا من يعلم ما نوفي وما نولي يا أحكم الحاكمين يا ولي المؤمنين يا عبدالطعفاء والمساكين يا كافي المتوكلين يا مكبر الليل على النهار ومكبر النهار على الليل يا قاهر كل شيطان مريد يا قامع كل جبار عنيد يا نعم المبنى ونيعم النصير يا رازق الطفل الصغير يا رحيم الشيخ الكبير يا جابر العظيم الكثير يا إله الأولين يا أخير الأخير يا يعرم الرائمين يا حبيب التوابين يا خير الغافرين يا غير البارثين يا خير المعصرين يا مالك يوم الدين يا من إياك نعبد كان نستعين وعليك نتوكل وفيك نرغب ما لديك نرجو وفيك نخاف اللهم اشبح من الكتاب هذا من جميع الأمراض والأسقام والعين والخلب والآلام والمنن والكسل والوجل والأوهان والزلل والذهل والمغل ولا والدم من الأسود والماغط الآنكت والريع الأحمر والدائل الأكبر والدم الأسهر وجمع الأفاذ والآهات والهموم والمغلوم والقلوب والسكتة والدهشة والرشدة والطويشة والزيغ والعذن والسهر والمكري والقادر والفتر والمحوش والهوامي مشاعنة العوام والإنهزام شر الشيطان السلطان والحكام والظلام والقهر والباباء والبحاء والغلاب والجناء والزلزل والبلاي والهدم بهدم البناء وأوضاع التائي وخيبة الرجاء وشمهاتة الأعداء شر الأشراء وكيد الفجار والانهزام مختلف عليه الليلة عليه الليل والنهار من دوائر الإنس والجن والجاني إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن ومن شر كل شيطان رجيم ما من شر كل دابة نتأخذ من عصيتها إن ربي على صراط مستقيم من شر كل شيطان رجيم و من شر كل دابة نتأخذ من عصيتي إن ربي على صراط مستقيم أنت ربي واعلم كهسي وعليك توكلت ولاك إبتجاد نعم المبلا ونعم النصير وانتعس به ونعم الوكيل ولا حلو ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصل الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله الطعامات من شر ما خلق ودرى وبرى من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فدة الليل والنهار ومن شر كل طارقا إلا طارقا يطرقوا بخير يا رحمن بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كمرت وإذا النجوم كذرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار اتلت وإذا العشار اتلت وإذا الوهوش عشرت وإذا البهار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموقودة سئلت يعيباً متلت وإذا السحف انشرت وإذا السماء كشرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزفت ألمت نفس ما أحطرت فلا أكسب من خنس الجبال الكنس والليل داعس أسد الصمح لا تنفس إنه لقوم رسول كريم بقوتنا من ذي العرش الركين ضاعف المامين وما صاعبكم لمجنون وما قد رآه بالنفق وما هو على فأين تذهبون وإلا بكل العالمين لمن شاء لكم من يستقيم وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض واثقالها وقال الإنسان ما لها يوميذ تعدف أخبارها أبيا من ربك محالها يوميذ الناس وإشتاءتها بسم الله الرحمن الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا شافي يا شافي يا يا شافي يا يا كافي يا كافي يا كافي يا يا يا يا يا يا يا كافي يا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 بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا الله لا الله لا العليم الله لا اله الرحيم الله لا الله لا هو فرض الله لا هو الله لا هو العزيز الرحيم الله لا هو الله <سؤال> لا اله الله التامل الله لا اله الا انت العزيز الله لا اله الا هو العنان المنن التيا لا اله الا انت قاطب الله لا اله الا الله الرافي العليم الله لا اله الا هو الرش العظيم الله لا اله الا العيون الله لا اله الا كلكم تطوز الله لا الله لا بارئ البارئ الله لا إله إلا هو الأسماء الحسنى والحق لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو المخلصين الله لا إله إلا هو فيصل المخلصين اللهم ربي أحمدك يا رب الراحمين والحمد, والحمد لله رب العالمين يا ماشاء الله الجن في البنسين من القارسه ما بعد النور من العتمه لا يسود الله وسلام عليكم مشوا بالنار من اعظم انتظروا بسم الله الرحمن الرحيم ييسر بن يقول قران قال ما دار قال واسد فلما اقام الله بالله قوم من قال يا قوم من الناس يا رب انا عاجبك يا الله يغني يا لك ميدونيك ما تدري انه لا تدري يا الله لازم موجود لك لازم الدنيا يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا من الذات الشيء هذا يا رب يعونك على تغير يا رب يعونك يا Rafi ya Rafi ya Rafi ya meray Allah ya ta'al qul zaalatu qul majbo qaa'izul khada'i qul laa صلاةً تليق بك منك إليك ما أفعل الله منه سرق الجائم والدال وليك وأعجابك الأعظم القائم وكبين ذيك اللهم الأقلي من زب وعقشني مع زب وعرف بي أما من نزم بي أما أبدا الجاهل وأطراب بي أما أبدا على السبيل إذا عضرتك أمن المحمول ونسرطك وخذ بي ألا الجبي في بي ألا لديه من أبعد التويت وإنفعين محن الوحدة حتى لا أرى ولا أسماء ولا أجد ولا أسئلنا بي أما أجلنا بي أما أجاب الأ Ya'abal ve akhbiya ya ba'dın ismihani, da'a ula bi'asamiya tabiyyidi da'a bi'asakariya adeseyle basulunum ve kaybettin mutlak ve cma'a beynene'e ubi'in ikbal ve inene'e ubi'in ane'in Allah Allah Allah inna lezimurallahu alayke l-kura'l-arati'l-l-am'a abdala filan bir kereme ve yile'in ane'in ane'in ane'in ane'in ane'in ane'in ane'in ane'in ane'in ane'in ane'in ane'in